ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق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 الذي هو معجزة من معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم مما خصه الله به عن الأنبياء إذ قال عليه الصلاة والسلام فيما أوتيه ولم يؤته أحد قبله وأوتيت جوامع الكلم وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الذي بين فيه أسس التوحيد ومعاني الإيمان وأسس السلوك والأخلاق السوية التي بها يصلح الإنسان والتي إذا طبقها في حياته سعادة الدنيا والآخرة وقوله عليه الصلاة والسلام ولك الحمد أن رب السماوات والأرض ومن فيهن فهذا الأمر العظيم شهود الرغوبية وتحقيقها تحقيق توحيد الرغوبية في نفس العبد أن يشهد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الذي له الحمد على كمال أسمائه وصفاته وكمال ربوبيته وألوهيته وعلى عظيم نعمه على خلقه هو رب السماوات والأرض ومن فيهن لا يشاركه في ربوبيته سبحانه وتعالى مخلوق ولا نصيب لأحد دونه في شيء من معاني الربوبية وهذا المعنى يجب على العبد أن يبدأ به فاتحة صلاته حين يقرأ في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين فهو سبحانه وتعالى الذي يرب هذا العالم والرب بمعنى المصلح فالذي يرب غيره أن يقوم عليه بالإصلاح وربوبية الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا لا تشبهها ولا تدانيها ولا تضاهيها ربوبية غيره سبحانه وتعالى ذلك أنه عز وجل الذي تفرد بخلقهم وتفرد برزقهم وتفرد سبحانه وتعالى بملك ضرهم ونفعهم وهو عز وجل وحده الذي يفعل ذلك بالصلاح الذي لا فساد فيه وقد قدر سبحانه وتعالى وجود أنواع من المفاسد فيما خلق لكنه عز وجل جعل من ورائها من المصالح والحكم والغايات المحمودة ما تضمحل معه مفسدتها كفعل من أفعاله سبحانه وتعالى بل لا يوصف عز وجل في شيء من أسمائه أو صفاته أو أفعاله بالفساد أو الشر فالخير كله في يديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى وإنما يخلق الشر للخير سبحانه وتعالى فالصلاح الذي يقع في العالم بسبب وجود بعض أنواع المخلوقات التي فيها من الشر أضعاف مضاعفة عن الشر الذي فيها وإذا علمنا أن هذا الخير وهذه المصالح لا يمكن أن تحصل إلا بوجود هذه المخلوقات التي فيها شر لعلمنا أنه سبحانه وتعالى المصلح لشأن خلقه جميعا بما لا يشبه إصلاح فالصلاح في هذا الكون لا يلزم أن يكون خاصا بعبد بعينه وإنما يكون في المجموع فالله سبحانه وتعالى يفعل الخير ويخلق سبحانه وتعالى الخير والشر ويخلق الشر لما يترتب عليه من أنواع المصالح والحكم والخير العظيم الذي لا يحصل إلا بذلك فهو سبحانه وتعالى رب العالمين الذي يصلحهم ولذا كان آخر ما يقع في قلوب الخلق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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قالها المؤمنون بألسنتهم وقلوبهم شاهدين فضل الله عز وجل عليهم وأما الكفار فقد وقع في قلوبهم ذلك الحمد رغم عنهم لا يملكون غير ذلك لأنهم رأوا من المصالح والحكم والخير الذي لم ينلهم منه بسبب إعراضهم عن أمر ربهم عز وجل لم ينلهم منه شيء ذلك الخير جعلهم يدخلون النار حين دخلوها كما قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك وإن كانوا لا يحمدونه على أنه أنعم عليهم ولكن يحمدونه على كمال عدله وكمال حكمته وقدرته وعزته سبحانه وتعالى لا يملكون أن يصفوا ربهم عز وجل بنقص أو فساد فهو رب العالمين الذي خلق الخلق وقدر مقاديره وهو الذي رزقهم وهو الذي أعطاهم ومنعهم وهو الذي خفض ورفع وهو الذي أعز وأذل وجعل سبحانه وتعالى من وراء ما يقدر من الآلام والشرور ما فيها من الحكم والمصالح ما تعجز قدرة العباد عن إدراكه وعلمه والإحاطة به فله الحمد سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والرزق والتدبير يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وهذا المعنى هو معنى قيام السماوات والأرض الذي ذكر قبل ذلك في الدعاء الشريف والمعنى الثاني من معاني الربوبية أنه سبحانه وتعالى مالك من في السماوات ومن في الأرض فهو المالك لكل ذرات هذا الكون وذرات هذا الوجود فما فوق هذه الذرات هو مالك لكل شيء أما من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وهذا المعنى من أوضح المعاني وأجلها عند كل تأمل وعند أدنى تدبر في هذا الكون فالخلق كلهم لا يملكون شيئا وتأمل لحظات الإنسان وهو في بداية أمره في بداية نشأته كيف كان عدما محضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره ثم ودد الإنسان بعد ذلك ودد كروح بعيدة عن الجسد ثم أذن الله عز وجل في وقت معين أن تدخل هذه الروح إلى هذا الجسد وقدر سبحانه وتعالى أن يوهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل وسائر الحواس التي صار بها في ظاهر الأمر يملك صار فيما يبدو للناس يملك أن يأمر وينها ويملك مالا ويملك أرضا ودارا ويملك أن يعطي ويمنع فيما يبدو للناس والحق أن ذلك كله عارية مسترده وتأمل فقه أم سليم رضي الله تعالى عنها وهي تقول لزوجها أبي طلحة وقد قبض ابنها وهي أمه التي مات على يديها تقول له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم أرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك فأنت أيها الإنسان عارية مستردة معني بذلك أن سمعك وبصرك أن ما في يدك من مال أو ما تحت تصرفك من قوة وجاه وسلطان أن ما أعطاك الله عز وجل من أهل ومنزلة وغير ذلك كل ذلك عارية مستردة لا تملكه ملكا حقيقيا بل أنت فقير من كل جهة من جهاتك تذكر البداية وتذكر النهاية لتعلم أن الله عز وجل هو المالك الحق وأنه سبحانه وتعالى الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وهو مالك كل الأيام ولكن يوم الدين يظهر فيه ملكه سبحانه بلا منازع ولا معارض ولا يدعي أحد مع الله عز وجل ملكا يوم القيامة لا اسما ولا صفة لا على سبيل العارية المسترد ولا على سبيل الحقيقة لا تخذوا أحد نفسه يوم القيامة حتى يتسمى بالمالك أو بالملك لا شيء من ذلك على الإطلاق ينادي ربنا عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار فهو المالك الحق لكل ما في هذا الوجود سبحانه وتعالى وهذا يقتضي شهود فقر العباد وعجزهم وعدم طلب شيء من أيديهم كما قال سبحانه وتعالى ذلك الله ربكم له الملك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 لا يملكها أحد من دونه سبحانه وتعالى فكيف يدعى أحد من دونه وكيف يسأل ولذا كان أصل سؤال الخلق ممنوعا منه ولا يجوز فيما يقدرون عليه مما خوله الله وأعطاهم إلا للضرورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مذكع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال وما سوى ذلك فسحتا يأكلها صاحبها سحتا لم يجز سؤال الناس إلا للضرورة بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة خاصة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا على الإطلاق وأسر ذلك بايعهم على هذه الكلمة التي أخفاها ألا يسأل الناس شيئا وكانوا قليلا من أصحابه فكان أحدهم ربما سقط السوت من يده فينزل من على بعيره حتى لا يقول لأحد ناولنيه ينزل فيأخذه لا يسأل الناس شيئا على الإطلاق ولا حتى مناولة شيء حتى يكون موحدا كمال التوحيد المستحب الأفضل الأعلى في أن لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل الناس شيئا ولا يتعلق قلبه ولا لسانه بشيء من الخلق بل ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى وقد يقدر الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن ما تنقطع به الأسباب حتى يفرد ربه سبحانه وتعالى بشهود ملكه وملكه وبالسؤال والتضرع وطلب كل حاجته من الله سبحانه وتعالى وهذا لأنه ربما لا يحقق كمال هذا التوحيد مع وجود الأسباب وأكثر الخلق كذلك إذا وجدت الأسباب ظنوا لمن بيده هذه الأسباب نوعا من الملك فتعلقت قلوبهم به فسألوه أو طلبوا منه أو رجوه أو خافوه فعند ذلك يقع نقص في قلوبهم من جهة هذا المعنى من معاني توحيد الربوبية فعند ذلك يقدر الله لمن شاء من عباده أن يقطع عنهم الأسباب وإن كان ذلك مكروها لهم وان كان فيما يبدو لهم تضييقا وتعسيرا عليهم وهو في الحقيقه فتح لابواب الخيرات لهم حين تياس قلوبهم من الخلق جميعا ومن انفسهم فانذ ذلك لا يكون لهم ملجا الا الى الله وهذا امر مشهود معلوم يقدره الله كدرير على وحدانيته يظهره سبحانه وتعالى حتى للمشركين وإذا مستكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فكثير من الناس أو أكثرهم يعرض في وقت الرخاء وفي وقت الشدة عندما تنقطع الأسباب يشهد حقيقة الأمر أن الله هو المالك الحق سبحانه وتعالى وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فتأمل كيف قرن بين الخوف والرجاء وبين شهود أن أحدا لا يملك كشف الضر ولا تحويله فشهود الملك لله سبحانه وتعالى يجعل العبد محبا خائفا راجيا يجعل العبد يبتغي إلى ربه القربة الوسيلة ويبتغي رضوانه وفضله ويرجو رحمته ويخاف عذاب لأنه المالك الحق فهكذا أيضا قال سبحانه وتعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 ظن المشركون أن لهم شفاعة يملكونها على الله سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه وتعالى بأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فنفى الملك المستقل فربما ظن البعض أن لهم شريكة فقال وما لهم فيهما من شرك فما من ذرة من ذرة هذا الكون إلا والله يملكها كلها لا يشركه في ذرة منها أحد من المخلوقين لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا بالأولى شيطان رجيم أو عدو لله سبحانه وتعالى ولأوليائه مبين أو يملكها من هو دون ذلك كالمخلوقات المسخرة من شمس وقمر أو من حجر وشجر بالأولى والأولى لا يملكون إذ عدم ملكهم ظاهر لكل عاقل يرى تحرك هذه الأشياء في الكون ويرى عجزها وفقرها وأنها مسخرة مدبرة يفعل الله عز وجل فيها ما يشاء وإنما من يمكن أن ينسب إلى نفسه ملك هو الإنسان وكذا الجن ربما ظنوا لأنفسهم ملك فكان النفي عنهم النفي نفي الملك المستقل ونفي المشاركة وكذا نفى سبحانه وتعالى عن كل أحد يدعى من دون الله من ملك أو نبي أو ولي فضلا عن من دون أن يكون هناك معاونة ربما ظن البعض أنهم لا يملكون على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة ولكن لهم معاونة وهذا فيما يتعلق بالملائكة كثير في ظن كثير من الناس قد يعتقد كثيرون أن الملائكة تعاون الله عز وجل على تدبير الأمر وليس الأمر كذلك بالقطع واليقين قال عز وجل وما له منهم من ظهير فلهم ينفذون أوامر الله بما أعطاه الله من القدرة فقدرتهم وقوتهم وعلمهم إنما هو هبة من الله وهو يملك ذلك سبحانه وتعالى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 فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الملائكة يعملون الأعمال التي كلفهم بها بقدرته سبحانه أعطاهم ما بأيديهم من قوة فمن جعله سبحانه وتعالى ذا قوة وجعله مكينا عنده عز وجل إنما هو محض فضله وعطائه وهو المالك لذلك كله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فالله عز وجل له ما بين أيديهم وما خلفهم له ما أعطاهم عز وجل من أنواع القوة والقدرة فهم لا يعاونون الله الله عز وجل لا يحتاج إلى معين الله سبحانه وحده هو المستعان وهو الذي يعين عباده بما شاء ويوفقهم ويقدرهم ويقويهم على ما شاء من أفعالهم وقوتهم وقدرتهم الملائكة فمن دونهم فلم يبق بعد هذه الأنواع الثلاثة الملك المستقل والشركة والمعاونة لم يبق إلا الشفاعة فأثبت الله الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا يملك أحد على الله شفاعة وإنما هو له الشفاعة جميعا كما قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا فهو سبحانه له ملك السماوات والأرض وتأمل الاقتران بين ملك الشفاعة وملك السماوات والأرض فهو وحده الذي يملك الشفاعة ولذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والشفاعة دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من الشافع حتى يضم طلبه إلى طلب المشفوع فيه ليكون طلبا شفعا أي مزدوجا وذلك ليقضي الله سبحانه وتعالى ما شاء وهو سبحانه وتعالى لا يبدأ عنده بالشفاعة حتى يأذن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عالم. في الدنيا قبل الآخرة أنه الذي أعطي الشفاعة عندما يذهب إليه الناس يوم القيامة يقولون له اشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها ومن دونه من الأنبياء لأنهم لم يعلموا أن لهم الشفاعة وأنهم لها لم يسألوها ابتداءا وإنما قال كل منهم نفسي نفسي وهم أولو العزم من الرسل الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله ومرضاته ومع ذلك هابوا وخافوا أن يسألوا ربهم غير أنفسهم لم يسألوه في ذلك الموقف إلا أنفسهم وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلأن الله أوحى له أنه له الشفاعة وأنه لها قال أنا لها فيأتي فيدخل على ربه في داره أي وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه الذي هو سقف لجنته سبحانه ولجميع المخلوقات تحته قال فآتي فإذا رأيته خررت له ساجدا فدعني قدر جمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويفتح الله عليه من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله وقال في حديث آخر لا أستطيعه الآن فإذا أذن الله عز وجل له أن يرفع رأسه قال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدعو إلا لأهل الإخلاص والتوحيد من أمته بالنجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما ينتفع بشفاعته أهل الإخلاص وكذلك يشفع هو صلى الله عليه وسلم والنبيون والملائكة والمؤمنون في من لم يشرك بالله شيئا فيخرجونهم من النار بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة فيقول يا رب إئذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي لو خجن من النار من قال لا إله إلا الله فهو سبحانه وتعالى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنجاة الخلق من أهوال القيامة ثم في دخولهم الجنة ثم في نجاتهم من على الصراط ثم في خروج أقوام منهم من النار بعد أن احترقوا فيها وهو الذي يبدأ فيطلب أن يرحم الله عز وجل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فيخبره الله عز وجل أنه ليس ذلك له ولكنه سوف يفعل ذلك سبحانه وتعالى حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود بموته على الشرك بعد بلوء الحجة نعوذ بالله من ذلك فدل هذا كله على أن الشفاعة مملوكة لله سبحانه وتعالى وهذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هي التي قال عنها أهل العلم أنها تقطع فروع الشرك من القلب لكمال التعلق بالله سبحانه وتعالى ودليل هذا الأمر خوف الملائكة من الله عز وجل حتى إذا فزع أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم بسبب أنهم سمعوا كلام رب سبحانه فخافوا أن يكون نزل أمر فيه هلاك العالم فعند ذلك يخرون لله سجدا ويصعقون ويكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله إليه من أمره ما شاء وينزل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى السماوات ومن فيهن من الملائكة فيقولون وقد رفعوا رؤوسهم لما زال الفزو عن قلوبهم ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل قول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فهذا كله دليل على أن الله وحده هو المالك لكل ما في هذا الوجود لا يملك أحد دونه سبحانه وتعالى شيئا ولا حتى على سبيل الشفاعة بل الشفاعة لله جميعا مملوكة له لا يملكها الشافعون هو الذي يأذن لأهل التوحيد والإخلاص لمن شاء منهم أن يشفعوا أيضا في أهل التوحيد والإخلاص لا يشفعون في أهل الشرك لا تنفع المشركين شفاعة الشافعين هو الذي يأذن لهم ليغفر لهم عن طريق دعاء الشافع لينال الشافع بذلك المقام المحمود وليعلي قدره ويري الناس منزلته وأعلى الناس في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في محكم كتابه ليس لك من الأمر شيء في من دعا عليهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شجوه في وجهه وأسالوا الدماء من وجهه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فاستبعد هدايتهم وفلاحهم فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربائية وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ودعا على أعيان منهم شهرا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم جميعا الذين سماهم بأسمائهم تيب عليهم جميعا فهداهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام ومن دعا لهم بالمغفرة وحرص على هدايتهم بعضهم لم يقبل فيه ذلك كأبي طالب فإنه قال لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له ولا حول ولا قوة إلا بالله فالله عز وجل هو مالك السماوات والأرض ومن فيهن وهذا كله يجعل العبد لا يسأل ولا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى ولا يرى لنفسه ملكا ولا يرى لنفسه حقا بل يرى نفسه مملوكا من كل وجه يجب أن يتصرف فيما أعطاه الله من سمع وبصر ويد ورجل وبطن وفرج ومال وأهل وغير ذلك من أنواع التصرف والتمكين والسلطان أن يتصرف فيه تصرف العبد المملوك لا تصرف المالك الحر ولذا قضية الحرية لا بد أن توضع في نصابها فالحرية إنما تكون بين الإباد بعضهم بعضا بما شرع الله سبحانه وتعالى إذا أورد الإنسان حر لم يجوز أن يستعبد إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى أما أن تطلق قضية الحرية ويقال للناس أنهم أحرار حتى في أوامر الله عز وجل حتى مع أوامر الله وشرعه وأنهم يأتون ما يريدون ويتركون ما لا يريدون فهذه منابذة للربوبية ومنازعة لله عز وجل في معنى من أخص معاني الربوبية وهو معنى الملك فالله سبحانه وتعالى هو الملك الحق وهو المالك الحق فمن زعم أنه يملك نفسه حر في نفسه يفعل ما يشاء دون أن يرجع إلى أمر الله وشرعه فهو ينازع الله في ربوبيته لم يشهد أن لا إله إلا الله بل لم يشهد أن لا رب إلا الله بل زعم أنه رب مع الله على نفسه وإذا زعم أن له على غيره من الخلق ذلك وأنه حر يفعل فيهم ما يشاء دون أن يراجع فهو منازع لله في الربوبيه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 والمعنى الثالث من معاني الربوبية الله رب السماوات والأرض وان فيهم هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكما كان المعنى الأول معنى الخلق والرزق والتدبير وهو كما ذكرنا معنى الإصلاح الذي يرب الشيء أن يصلحه مذكورا في قوله ألا له الخلق فكذا كان المعنى الثاني في هذه الآية وهو الثالث الذي نذكره ألا له الخلق والأمر فالله هو الذي له الأمر وحده لا شريك له هو سبحانه وتعالى الذي له الأمر كونا هذا أمر لا ينازع فيه عاقل وإن كان أكثر الناس في غفلة عنه نعني بذلك أن الله إذا أمر بشيء كان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذه أوامره سبحانه نافذ في أقطار العوالم السفلية والعلوية يحي ويميت يسعد ويشقي يمن على من يشاء ويمنع عن من يشاء أمره نافذ يأمر بما يشاء في من يشاء وهذا الأمر كما ذكرنا أكثر الناس وإن أقر به لسانا إلا أنهم ينازعون فيه حالا وسلوكا وعملا حين ينازعون أوامر الله سبحانه وتعالى وأما المعنى الثاني من هذا فهو الأمر الشرعي فالله له الأمر شرعا وهذا أمر يجب أن يعتقده كل مؤمن أنه لله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يشرع للبشر ولا لخلق الله جميعا في من عليهم تشريع إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع ما شاء قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن ادعى أن لأحد أن يشرع من دون الله أو مع الله عز وجل شيئا لنفسه أو لغيره فقد نازع الله سبحانه وتعالى في أمره وادعى مع الله عز وجل شريكا كما كان الذي يرى نفسه حرا مع أوامر الله ينازع الله في ملكه وفي هذا المعنى من معنى الربوبية كان الذي ينازع الله سبحانه في أمر التشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي منازعا لله سبحانه وتعالى في ربوبيته كما قال عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون تأمل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والآيات دلت على أنهم عبدوهم أي اتخذوهم آلهة مع كونهم اتخذوهم أربابا ولذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا ودل الحديث الحسن على أنهم عبدوهم باعتقاد أن لهم حق تبديل الشر وأنهم يطاعون في ذلك فأطاعوهم دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عدي بعد وعليه على عدي صليب من فضة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي هذا الوثن عنه وسمعه يقرأ قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن وريم فقال إنا لسنا نعبدهم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم قال بلا قال فتلك عبادتهم وقد ورد هذا المعنى عن غير واحد من السلف في تفسير هذه الآية الكريمة فهم لم يعتقدوا أن الأحبار والرهبان خلقوا ورزقوا وذبروا الأمر ولم يعتقدوا أنهم يملكونهم ملك الرقيق وإنما اتبعوهم اعتقدوا لهم أولاً حق التشريع حق أن يبدلوا ويحللوا ويحرموا بل وحق أن يبدلوا العقائد فتارة يجتمعون فيقررون لهم أن الله ثالث ثلاثة وتارة يقررون عقيدة مثلا في أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح وتارة أنهم لم يقتلوا وهكذا اعتقدوا لهم حق تبديل العقائد وحق تبديل التشريعات فكان ذلك والعياذ بالله من الشرك في الربوبية ولما اتبعوهم على ذلك كان شبكا في العبادة والألوهية والعياذ بالله ولذا يصر أهل الإيمان على اختلاف الأزمان أن الله وحده هو الحكم العدل، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فحين يشهد العبد ويقول الحمد لله رب العالمين ويقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن يستشعر هذا المعنى ضمن عن الربوية ويرى حقا لله سبحانه وتعالى عليه أن يقبل شرعه وأمره فله الخلق وله الأمر فمن جعل مع الله عز وجل شريكا في الخلق أو في الرزق والتدبير أو في الضر والنفع فهو مشرك ومن جعل مع الله عز وجل شريكا في الأمر فهو أيضاً مشرك. وكذلك من جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الملك يملك مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه أو يملك الشفاعة على الله كان مشركا والعياذ بالله كذلك. وهذه الأمور من أوضح ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بد أن يتحرر الإنسان من رق هذا الشرك بأنواعه المختلفة حتى يتحقق توحيده لله وكل معنى من معاني الربوبية هذه الثلاثة يترتب عليه أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى وذلك بطريق التلازم الذي لا ينفك فإذا شهد العبد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه سبحانه الذي يملك الضر والنفع وحده لا شريك له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 بل هم قوم يعدلون فستدل بخلق الله عز وجل للسماوات والأرض على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية وحده لا شريك له فكذلك من كان يعتقد أن مع الله عز وجل من يملك ويتصرف تصرف المالك فهو مشرك المؤمن يرى أن الله وحده هو المالك فيتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك فيرى ما بيده مما أعطاه الله سبحانه وتعالى أمرا يملكه فلا يرى لنفسه أمرا مع أوامر الله التي بلغتها رسول الله قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظلالا مبينا فهو يتصرف تصرف العبد المملوك في ماله وآتوهم مما لله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فما بيدك من مال وما بيدك من أهل وما بيدك من ولد وما بيدك من سلطان أنت تتصرف فيه تصرف العبد المملوك لله سبحانه وكذلك ترجع إلى شرعه وتقبل شرعه وأمره سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذه الأمور لا بد أن يشهدها العبد ولا بد أن يستحضر معانيها في قلبه ويفرد الله سبحانه وتعالى بكل إبادة تترتب عليها فهنا يكون قوله الحمد لله رب العالمين قولا صادقا قولا خالصا لله سبحانه وتعالى صدر من قلب محب لله عز وجل خاضع له شاهد لربوبيته متعبد له سبحانه وتعالى بإلهيته فيكون مقبولا عنده سبحانه وتعالى هكذا يتحقق معنى توحيد الربوبية في قلب العبد المؤمن إذا شهد هذه المعاني وتعبد لله سبحانه وتعالى بها فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدميره في تدبيره وجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم أنزل بالكافرين والمنافقين والظالمين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيل وهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وإغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واستر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين اليك اواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا فاجد دعوتنا فاهدي قلوبنا فسدد ألسنتنا فاسلل سقائم صدورنا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 في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين أقول قول هذا وأستغفر الله لكم أقن الصلاة